مستمع أنا وأنا وأنا وأنا في انتظارك على موجات صوت العرب من القاهرة أنا في انتظارك يوميا وعلى مدى الساعة كلامي يقول لك ذلك وأنا في انتظارك. أنا في انتظارك في انتظارك اليوم بلمسات الفنية من هندسة الهواء أحمد رضا مخرج رواع دائما حاتم العجمي واسعد بصحباتكم من أمام ميكروفون مهاب ممدوح صباح الخير على كل مستمعين مستمعي صوت العرب 106.3 وستة فاصلة ثلاثة إف إم وفترة مفتوحة جديدة فريق عمل يوم الأربعاء يوجه لكم كل التحية وبروك خل بالكو الجو بارد والدنيا سقيع بس الجو دلوقتي مشمس ولذيذ وحلو واللي هيكمل يومه بره يبقى عمل حسابه قبل ما ينزل من البيت بجاكيت. تقيل. اتقل حاجة عنده في الدولاب يخدها معه لان ما زالت موجود سقيع مستمرة معنا يعني لغاية يعني يمكن اخر الاسبوع زي ما قالت هيئة الاسداد الجوية النهاردة هتبقى اخر حلقة لينا معكم ان شاء الله قبل رمضان استنونا في رمضان برامج متنوعة برامج جميلة ولزيزة وهدفة وكل حاجة هتلاقوها على مؤشر الصوت العرب 106.3 FM هتستمتعوا معنا إن شاء الله ببرامجنا في رمضان وبقى من البرامج اللذيذة والمفيدة والجميلة مع نجومنا في مختلف أنحاء الوطن العربي في مختلف المجالات هتستمتعوا معنا أوعدكم أنه كنتوا هتبزتوا اوعد غير موجة عن 106.3 FM <تصفيق> الحياة سكره شمس يعني بما اننا طبعا خلاص ان شاء الله بإذن الله واربعين ساعة على رمضان ففضلنا كفريق عمل ان احنا نعمل حلقة متعلقة بالشهر الكريم بسؤولة ناخدها من منظور مختلف ومن رؤية جديدة نحنا في, في, في رمضان او هي بالتحديد الرؤية الاجتماعية والعادات المجتمعيه المجتمعية في شهر رمضان ومش بقول العادات الدينية لان في حاجات كثيرة جدا بت بنبقى بعيدين فيها كل البعد عن الامور الدينية فيما يتعلق بسلوكنا في رمضان فيما يتعلق بولائمنا في رمضان على مائدة الافطار في الشهر الكريم وحاجات كتير قوي محتاجين نعدلها محتاجين ان احنا نشوف طريقة تانية نعبر بها عن تقديرنا للاخرين مش لازم كل حاجة احنا كمصريين مرتبطين بالاكل وده شيء في غاية الأهمية وأنا شخصياً بتكلم عن نفسي يعني <تصفيق> بس الموضوع برضو محتاج إن إحنا نعتدل محتاج إن إحنا نشوف هذه الصورة المجتمعية كيف نستطيع أن نغير هذا النمط وكذلك أيضاً سلوكنا بشكل عام في رمضان على الجانب المجتمعي اللي بيقول لك أنا صايم ونس... الناس ماشيه في الشارع يعني بتشكل دبان وشاه وكل كلمه عليهم اللهم إني صائم اللي هو لو ما كنت الصايم كنت عملت وسويت طب إحنا امتهن هنغير ونعدل هذا السلوك ده اللي هنعرفه النهاردة مع دفتنا اللي منورانا النهاردة الأستاذ الدكتور زينب أحمد نجيب أستاذ علم الاجتماع دكتور بكل سان طيبة ومنورانا. وحدك طيب بخير وسعادة يا رب أهلا بيك. أهلا بحضرتك. رمضان كريم. الله أكبر. طيب وللنا بقى كده يعني بعد المقدمة اللي أنا قلتها ديت نبدأ الأول قبل الإفطار بقى نبدأ وإحنا صايمين الأول قبل ما ن على مائدة الإفطار اللي عليها خمسين ألف على استفهام. أيه طيب خلينا نقول ان شهر رمضان شهر الخير شهر العبادة شهر الجود شهر فرصه هو شهر في السنه نقتنسها بقى بالعباده هو رمضان عبر مكان اكل شرب بالمناسبه هو رمضان بالأخر شهر هو هو انك تشعر بالاخر الشعور بالجوع هو هدفه لساني انك تشعر بالآخر و12 بالجوه لأني أنت بتريح معدتك أنت بت بت بت بت بتنقي جسمك من السموم أنت بتحدد أولوياتك أنت بتنظم أوقاتك بتنصق أعمالك هو ده هو ده, ده هو ده النزه هو ده الفيصل في ال, ال رمضان هو ده الشيء منه إنه وشه رأي بعدنا نقدر نصه خلنا كلهم كان 720 ساعة م. منهم 500 ساعة راحين أكل وشرب ونوم وخرجات وفسح واستقبال ضيوف وكده ومسلسلات وتلفزيون ومنهم بس وعشرين ساعة هم بقي لنا بما ما يعادل 9 أيام م. إذن هذه 9 أيام نقتلسها على قد ما نقدر من العبادة من كما يعادل ساعات ساعة طول الشهر احنا تبقى الناججة 22-20 ساعة لما تسعة ايام دول تسعة ايام دول يعني ربنا احنا, احنا في, في الايام العادية اكيد مش بنقوم الليل اكيد مش بنصلي الترويح اكيد مش بنصوم اكيد مش بنزكي كما يجب ان يكون اكيد مش بن... بنتصدق كما يجب ان يكون اكيد مش بنعلم ولادنا طول الوقت التكافل الاجتماعي ونأخدهم من ايديهم نوديهم المسجد كل الفضائل دي مهمة جدا جدا جدا <تصفيق> في تعاملاتنا <تصفيق> خيري اكد تمانع على اللقطة حدك اشه فكره ال ال ال ال الشراء يعني في ناس عندها وصل الشراء مشكله كبيره جدا جدا حقيقه ان احنا بنحمل نفسنا فوق طاقتنا وهو ال ال الشهد من من الشهر مش كده خالص مم. هو الهدف انك بت بت بتقنن احتياجاتك مش بتجيب اشمليات لا انت بتجيب الاساسيات ايه الهدف ان انت تجيب وتقعد تخزن تخزن في الاخر بيتفركن وفي الاخر بيبقى في ناس يعني اهم ممكن تكون محتاجه الحاجه دي طب نجيب الحاجات اللي على قدنا اي على قد ما نقدر نرشد الاستهلاك فقد الهدر في رمضان طبعا في السلع الغذائية عشان كده بقول ترشيد رغم ان هي, هي مرتفعه طبع. في الـ في الـ الأسعار. في الاسعار لكن برضو في اقبال وفي وفي, وفي يعني المصريين بيعملوا جمعيه جمعيه رمضان دي هي عادة اه للاسف عاده معنى انا بتكلم في كده يعني حضرتك يا استاذ علم الاجتماع هذه العادات اللي جوبلنا عليها وبقالها معانا مئات السنين بس كيف يمكن أن يتم تعديلها؟ طيب هو ال, ال الأيام دي أكيد كل نفشه العالم كله بمر بأزمة المالية، أزمة اقتصادية، فا يعني ما بلق إحنا بق، يعني نحمل نفسنا فوق طائتنا؟ شهر رمضان شهر الجودة بالماوجودة، بقلل القليل والله بيبقى بي بي بي بب في بركة، وقلل قليل بالناس تتجمع نفس ال السفرة هو نفس الأكل ونفس نفس الحاجة، بلاش نحمل نفسنا فوق طائتنا يعني مش هو ده الهدف. هو الهدف العباده يبقى احنا نتعبد ما هو زيه زي اي احنا بنستقبله اه بالفرحه وبالزينه وبال وبالتوشيح واحنا الحقيقه الشعب المصري احنا متميزين يعني احنا العالم الناس يعني الاحتفال برمضان مصر البلد دلوقتي في رمضان في مصر حاجة ثانيه دي حقيقه <متصفيق> دي حقيقه يعني والعالم كله شاهد لنا بدأ لان احنا وصرف التفاصيل <متصفيق> على رأي حسين الجسم فنس رمضان ده اهم يميزنا اقل دونا بعد كده الغرب والصين وغيرها وغيرها لكن احنا الاصل فلا فنظل احنا اصلا احنا اللي علمنا الناس عن ايه مسحراتي احنا اللي كل ده مصر دي عاداتنا وتقاليدنا واصلنا احنا الناس المواقد موقد الرحمن ممكن تكون be difficult لكن us, but we بقولك in the بقولك way. I say التكافل الاجتماعي love التكافل in my way, I say that I'm with you in my way. The idea of the social media, the idea of the social media. We're going to مش from the same ده We don't have any time to keep the people under من ground, or the people who need the same food. The same way I don't يعني إحنا بنستقبله بأحلى الأحداث فلات وبنعلق الزينة وبنودي نفس المستمعين يشوفوا الزينة عندنا في الاستوديوين عم نزين كذا جميلة وحلوة آه آه أيام كلها خير وأيام كلها بركة وأيام إحنا اللي إحنا اللي بنخلقها اللي بنفسنا حتى لو هي شوية الأيام بقت صعبة إحخيري إحنا نخلق الجو ده كأسرة لازم تكون سعيدة ومبشرة. والسر في التفاصيل رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النين رمضان في مصر حاجة دالية والسر في التفاصيل رمضان في مصر غير الدنيا طعمه بطعم النين في كل حدة بنتمشى مواني وزينة في الشارع صوت الاذان يدخل قلبك ونصلي تراويح في الجامع باللي لسه احنا والقعده قوله ودمنا وكوتشنا والله زمان ده احنا بقى لنا مده بعدان فاضينا رمضان في مصر حاجه ثانيه والسر في التفاصيل رمضان في مصر غير الدنيا بعمل بطعم الدين في كل وشة تلاقي ضحكة والناس بسيطة وفرحانة كل القلوب الخير فيها كل البيوت هنا عمرانة وده كان مسافر في المربة وخد أجازته هنا معانا رمضان تملي مقربنا اللامة انا انا انا قنته مصر حاجه ثانيه فوانس وزينة في الشارع صوت الأداة ندخل قلبك ونصلي ترويح في الجامع بالليل بتحلو الأعلى لسه مكملين مع مستمعينا وأنا في انتظارك على موجات صوت العرب 106.3 FM ام ومنورانا طبعا ضيفتنا الاستاذ الدكتور زينب أحمد نجيب استاذ علم الاجتماع وكنا بنتكلم عن التكافل الاجتماعي في رمضان بيبقى عالي رغم ان مش شرط الاقتصادي يبقى جيد لكن دي ما لهاش علاقه بده في التناقضات دي ده ده يعني عايز اسال سؤال احنا الشعب الوحيد المليء بهذا بهذه التناقضات يعني اللي هو اسراف واهدار في الموارد الغذائية وفي نفس الوقت تكافل وتضامن في فأفقر الأحياء وفي اللي هي بس مهم إن حتى يعني حتى كوبية العصير اه تمر موجودة في الشارع يعني ساعات الإفطار في مصر كلها حرفياً. لو صح لا قديش عبازية هي دي مصر هي دي مصر. يعني رغم ان احنا ممكن تكون ظروفنا اه مش وعه ومش احسن حاجة فالدنم زي بلد تلكير <تصفيق> ولكن بنبقى حريصين جدا على ده مم. توقف تلاقي طفل بص, بص هو ده التعليم اللي بتتلم عليه والتربيه تلاقي طفل صغير حريص حريصي نديك التمر حريصي نديك كباية العصير انك تاخد ونعلمهم بنعلمهم قيم بالعلوم وأصول تطلبين عليها وعلى فكرة بالمناسبة دي مش غلط م. ده دي عين العقل وعين ال التربية الصحيحة. استقبل <تصفيق> <تصفيق> عطى للناس اللي راحت <بتقوه> تفطر عند ناس تانية. <تصفيق> لا لا لا. مش مشكلة <تصفيق> <لا. تصفيق> <تبقى تصفيق> يعني. مطلوب بتبقى ليها حلوة. تبقى ليها. طعم طب تبقى لك حاجة طعم ما غير. هتبقى ليها حلاوتها اه طبعا ويعني بتفرح بتفرح ان احنا شبابنا واعي شبابنا جميل شبابنا لسه الاخيره فيه وفي أمتي إلى يوم الدين زي ما قالت النبي بيزر يعني فاهم التوقيتات دي المواقف. هم هم الشباب دول اللي هم المشاكسين وال والجيل الجديد بس نعلمهم قيمه ونعلمهم هدف لازم يكونوا هم حريصين عليهم كمان مم. لان ده من من اصول التربيه ومن أصول مم. الدين إذاك تعلم يعني إنت كافر اتباع إذاك تعلموا يعني إيه إنه يط يفتح دلابه الحاجة اللي مش عايزها ي يعملها بشكل شيك ويرتبها وينظمها ويكونها حطها في شنطة شيك كده وينزلها ل ل لأخواتنا الفقراء اللي هم عارسنا من فوق فأنت متعلم لما تغدو من إيده وتوديه المسجد أنت متعلم تغدو من إيده وتعلموا يعني إيه ت ت تزكي بنفسك تجيله هو يروح يوفر من مصروفه هو يعمل ده بنفسه يحس ي شهر يبدأ هو يبقى واقف على أرض صلبة لما يكبر يبقى فاهم كده كويس بيعمل دائما ربي ما حد يقوله لإنه هو خلاص بقى بقى ثابت هو هذه العقيدة م -م. فأحنا لازم نربي ولدنا كده لازم م -م. نفهمهم ده طول الوقت كيف نستغل الظواهر الاجتماعية الجيدة والحميدة لأن في ظواهر برضو غير حميدة في رمضان عن, عن, عن لها رحلات كيف نستغل ده في إن إحنا نخليه يستمر معنا ليه إحنا بنطلع من الشهر الكريم من يوم الوقفة 180 وثمانين درجة، بجد صحيح. أيوة، واللي متخاصم بيتصالح واللي واخد ما هو. وبعدين قاعد تاني بعد رمضان. <تصفيق> لا حيا، هو شهر برضو فرصة للتسامح وللعطاء وإن خيركم من يبدأ بالسلام، م. ننسى بقى كل الخلافات وننسى كل الزعل ومفيش مانع أبدا يعني أخبط على بابك وأقولك صان طويل ااا أنا مش فارق مين اللي يسأل على مين مش فارق مين اللي يبدأ بس مو ملح يقولون احنا يبقى فيه تصالح يبقى في تراحهم يبقى فيه م. اخوة نقعد نرجع تاني لامة العيلة والله على ابسط الاشياء ربنا طبعا. بيحليها وبيجملها آه. نقعد نتلم تاني كايلة وكأسرة ابو امو اولاد واخواته يعني ده فعلا الـ الـ الـ فكرة السند والعيلة لا الظاهرة المجتمعية اللي هي مفتقدينها طول السنة ان احنا يجي واجبة اكل معنا معاد واجبة اكل باي صورة ان كانت سواء فطار او غدا او عشاء ما بنتجمعش مفيش يعني صحيح. هي اللي هم في ال 30 يوم دول بس الحاجة الوحيدة اللي بنتجمع بنتجمع فيها على مائده الطعام صحيح م -م. ودي عشان كده بقول لحضرتك عايزين نستغل بقى ده ما هو ده السوائل اه هو ده يعني نقعد بقى نتكلم مع بعض في كل حاجه واي حاجة من غير ترتيب م -م. نقعد نتحاور نتشاور كل حد عنده مشكلة عنده قضية نقعد نناقشها مع بعض نقعد نتكلم مع بعض فرصه فرصه نقفل التليفون بقى and مع are going to sit with each other. Yes, this is the natural device. Yes, yes. The natural device. Yes, yes. Yes, it is the need for us to sit with each other. We are going to see, we are going to be following in the Quran. I see if you have a question or a question, I don't know if I know, but I am thinking and مهم جدا إن شاء الله رمضان عباد إحنا سيبينت القرآن طول السنة خلينا بقى صراحة برضو إحنا بقى هادري ال المصحف وذي كارس من الكوارس ففرصة إن إحنا رمضان بقى نختتمه بأنواع نشوف من هي يختتمه كم مرة من هي من من هي يعمل أكتر من ماما ولا بابا ولا أنا أنا فخليني انا انا ك... انا هذا السموك الحميد إس... يعني. الله الله الله آه. تنافس شريف وتنافس جميل وكل حد فينا بيحاول بقى اللي هيستغفر و اللي هيحمد ربنا و اللي هيشكر فضله و اللي هي وديق دي حاجات مهمة جدا لغير طبعا قيم الليل وغير غير صلاة التراويح ولازم كلنا ننزل نصلي في المسجد فش حد يصلي في البيت يعني الاولاد تحديدا كمان لازم نعلمهم ده كويس صح. لازم يكونوا حرسين على ده مم. انا كأب لازم ا I have to do this because the child is in the same way. I have to take him from my hand with me. هو encourage him. I encourage him. I understand him throughout the time. Because he is waiting and waiting. He says to me, you are in the same way. He sees me throughout the time. So, if father is fine, you are not going لا لا بلاش نقولنا بلاش خليك معلش ما مش هنفطر لا هنفطر هنفطر وهنفطر وكل واحد ليه راي هنفطر بحب وناتفق كلنا بقى انت بتعلمه ازاي يكون عنده رأي <مت> بتدي له حريه في, في اتخاذ التخزي... القرار حتى لو القرار ده بسيط حتى قرار أكل يعني بتنتعلمه ان يكون عنده وعي ان بتعلمه كمان ان ظروفي تسمح أو لا مسمح مش عيب مش عيب انا فاهم ابني اه ده مسموح دلوقتي وبعد كده مش شاء مسموح لان انا ظروفي مش, مش هتسمح بده انا بفهمه يم فيها شايف بعدتي انا بعلمه كمان عشان ما يجيش يحرجني مثلا لو تفرص واغير ونفس سوبر ماركت او حاجة ويطلب طلبات انا مش قادره اعملها مش عايزني اقول لا مش دلوقتي او انا مش هقدر اجيب لك دلوقتي اه يبقى ظروفي محترما ومقدرها اها يبقى فاهم ان في اساسيات في البيت ان انا بعمل حاجات كتير قوي فانت كمان لازم تحس بيا يا ابني انا بما اني انا ب ب ب بعمل ده فانت هتقولي شكرا بطريقتك هو على فكره جزء من التربيه يعني المجتمعيه <تصفيق> ان احنا برده انانين مع ولادنا في حته ان احنا عايزين لهم كل حاجه وبنجيب لهم كل حاجه انا بعتبرها ده نوع من الانانيه وخلق الانانيه عند الاب الاول لان هو خلاص اتعود ان هو كل حاجه عايزها هيلاقيها طبعا وده مش صح بالمره فكره القناعه والرضا حصل العكس الصدام بيبقى قوي صحيح مم. ان هو تعاويد ان هو كل حاجة متاحة ومباحة وسهلة ويسيرة وموجودة مم. دلوقت ده وحتى يعني على كل المستويات الاجتماعية بمناسبة مش لازل يكون ارنياء ولا اسرياء يعني حتى الاب والام يكدحوا صحيح ان هم في طبقات اقل اقل عشان يلبوا احتياجات صحيح أولاد اولادهم حتى لو مكنتش احتياجات قسمية دي مش كتاب الولد عارف بقى ان ده بالنسبة له صحيح امر مسلم به لا بنطلع مواطن صالح هو مرتبط لا مفيش اسمها كده اسمها كدا. انت تحترم ظروفي من وانا صغير ازاي بقى من عنده خمس سنين أعلمه ان في مسموحات وفي ممنوعات اولا ثانيا انت قدام الناس تطلب قدام الناس تطلب تقول لي انا يو بينك؟ في السوبر حاجات عجيبه كده لا ما أنا أريد أن نوع نوع الشكرات ممكن أن أكون غال جدا مامتي مم. ليس معي دقتي فيه يقعد يرفص ويأحلم ربي وردنا غلط هو هتفه هو فهم أنه فيه مسير واستجابة ممكن تستغير على شيئ تانية هتجبها في السؤال المرجد عشان في مقابل اللي هي تجيب اه من الظبط يعني آه. ليه ليه أنا أعربي أولادي من الأول مم. مش هينفع دلوقتي يا حبيبي و هي كلمة كان دايما زمان يقولوها مقولة نحن نكسح لفاء نربي أولادنا بالنظرة دايما يربي أولاده بعينه. <تصفيق> دي دي طبعا تربيه راقيه جدا جدا جدا أكيد مش دلوقتي حد ما فيش بالنظر دلوقتي <تصفيق> <تصفيق> كنا نهرول <تصفيق> بالبصر من بصر هي حقيقة. اه. ولا وفكرة نحن كمان بنتضمن ذين من القرآن وياسرونا على أنفسهم ولو كان بيم خصاصة أنا بفضلك عن نفسي وحياتك بفضلك بتفضلني عن نفسك فهو ده اللي اللي بيزيد الخير هو ده اللي بيعمل خير. بنش فكرة أنانية بنش فكرة أنا كن فيكون يكون أنا هذا ده دلوقتي فيجيلي دلوقتي. وفش حاجة اسمها كده في أنا ظروفي تسمح دلوقتي ظروفي ما تسمح مش عايبني أفهمهم ده مش غلطني أفهمهم ده, أفهم ده لأن لازم أفهمهم ده عشان أفهمي الكويس قوي أنا إيه اللي أقدر عليه وإيه اللي ما أقدرش فاهمين زرفي وما احترمينها عليا. اه طيب في هذا السباق المجتمعي فيما يتعلق بصاحب المركز الأول في يقيدت الإفطار كيف نتخلص من أن السيدة الفلانية هي في العائلة اللي عامت أحسن وقبة إفطار فبتعمل ببزق شديد جدا قد يستهلك ميزانية ومخزون الشهر, الشهر كله عشان هي تطلع قدام سلفتها وقدام مش عارف أم أحسن ناس هو عمر تطلع. مكان رمضان هي دي بقى عمر مكان رمضان هذه النقطه اللي انا عامله ع... عامل عليها الحلقة بالاضافه طبعا لوقت الصيام وسلوكنا فيها هنقولها في الجزء الثاني عمر مكان شهر الصيام شهر مم. تباهي وتفاخر ابدا مم. زي ما قلت حضرتك في البداية احنا بنجود بالموجود آه. واللقمه لما ما فيها حب تفرق كتير هنجاوب على السؤال ده بس نطلع فاصل كده حاتم مع الله وبناته رمضان هل وطلد شهر الخير شهر الفضل وبرك علينا مكملين مع مستمعينا وانا في انتظارك على موجات صوت العرب 106.3 اف ام ولسه بنتكلم عن السباق الرمضاني مش في المسلسلات سباق الرمضاني في مائده ال ال ال ال الافطار والحاجات الزائده عن الحاجه والهدر ال ال ال الكبير وبنشوف يعني حتى مفيش توازن اه بالضبط <تصفيق> زي ما قلت حياتك من قبل عمر ما كان رمضان شهر تفاخر ولا تباهي ولا ولا ولا كل حد فينا بيستعرض بقى عضلاته طيب أنت تيجي على نفسك أنا فكرة أنت مش بتعمل حاجة تانية لأنك بتيجي عليه ولا بعده ولا بعده ولا بعده لمجرد بس يوم يعدي بس هو زي ما قلت حياتك الجودة بالموجودة إحنا شعب بسيط بلاش نأفور في مم. حاجاتنا بلاش نبقى يعني نحمل نفسنا فوق الحد العادي مم. هو زي ما قلت حياتك إحنا, إحنا نسلق في, في العبادة في الـ في ان انت تقرا قران كفايه في ان انت تستغفر كفاية في ان انت تقعد تشوف بلايز مالك ايه انت بتحاول طول الوقت تقول يا ربنا يا رب سمحني يا رب اغفر لي هو شهر فخياله اقتنص وهو على فكره بالمناسبه بيعدي بسرعة فيعني دايما يقول لك شهر الشهر رمضان كده يعني امم ببر ما بتحسش بيه فخياله اقتنص هذه الفرصه من من, من العباده ومن ال واللما هو شهر لما هو شهر عادة أهم من الأكل بكثير بالمنزل. صحيح أهم هو موضوع مش موضوع تخمة وإنك تقد تأكل وتحي وتتعب وترجع تنام بقى مش ربنا عايز منك إيه واليوم يضيع على كده وتبقى أنت طول الوقت كسليان وعندك صداع ومليت معدتك قديت و... أكل وكل يامي استنى المسلسل الفلاني عشان جاي الساعة كذا طبعا نحن خلينا كمان نهتم قوي ب ب بطريقة ال العقلヘルسي يعني دائما نهتم بالمعادن دائما نهتم بال... بالفيتامينات بالبروتينات مم. نهتم كمان بأنك تبقى تشرب يعني 8 كوبايات ميه مهم مم. قوي ده طول فتره خصوصا احنا في الشتا فالناس هتنسى بس هتجرح وبعد بتحصل في التوقيت ده آه. في, في ما فتكير قوي وانت بت بت بت بت بتاكل وبتشرب ركز قوي تبقى حريص على تمر كوبا دول دول في حد ذاتهم بيغسل السموم اللي في الجسم دي مهمة جدا زي ما قلتنا نبدأ كل ال يعني نبدأ كل البعد عن الحاجات الماليات المقليات الحاجات المسدودة مالين بند يعمل إيه والقول ليش والرؤى اما هو احنا مش هنمشي مش هنمشي من المعدة طول الوقت فمش مش أيوة بس من المعدة مش مش مش مش مش مش مش مش مش ايوه ما في طعم في طعم ولبن في الاول وفي ميه وفي عصير وفي سلطه مغرب بنهيئ معدتنا قبل ما نبدا على ندخل على اكل بلاش مره واحده كده نهاجم المعده لان ده ده مهم قوي قوي قوي واحنا بنتعامل مع مع الجسم الجسم برده اجهزته مش هتستحمل كل الحاجات دي فتذكير قوي واحنا بنتعامل مع مع جسمنا لازم نكون زي ما قلت يبقى في انواع الترفيه يعني المرح مش معنى ابدا احنا نشوف برنامج لطيف يكون هادف مش معنى ابدا ان احنا نسمع مسلسل نقول كنا متابينه نتفق عليه مش كل حد فينا في حته ونقعد مع بعض نتلم يعني فكره تلم شمل ولمه الاسره يرجع ثاني ونقعد مع بعض ونتكلم ونتحاور ونتشاور ونقعد نقول ايه رايك في ده وايه رايك في ده برده مش عايزه انسى العبادات ان احنا نتسابق فيها مره واثنين و10 سباقنا في العبادات سباقنا في القران مهم جدا دي دي المسابة اللي بتبقى فيها نوع من أنواع الـ الـ حرف الـ الـ الشرف كده اللي العايزة اللي بتبقى ما بسطنا كده خدمت المصحف أكتر من مرة ويقعد ولادك يا بده يعني وبالشي نخليها بس في رمضان يا ريت كمان العادة دي تستمر معنا ما هو يدي العايزة أخرج يعني عايزة أخرج رمضان بحاجة دائما اه ضروري قوي قوي قوي نحن نعمل ده أذكر وأذعية يعني أقل أذكر الصباح والمساء وإحنا منزلين الصبح بلاش فكرة ان احنا نبقى رايحين الشغل وانحنا تعبانين بنين وصهرقنين ومش قادرين ننزل و... ومحدش تكلمني فقالا مش طريق نفسنا صايم والسجاير الكتير اللي تبقى انت يعني تفطر عليها وال... وال... وال... والمنبهات والقعوى انا اعرف ناس والله بيفتر على السجاير دي كارسة مم. انت بتعمل ايه؟ ده يودينا الجزء التاني من الحلقة المتعلق بسلوكنا النهاري في نهار رمضان والزريعة بمحجة ان احنا صايمين فبنزداد غضب على بعض وفي كل السلوك يعني حتى واحد رايح يقضي مصلحة في مصلحة حكومية واحد في الطريق حد زنق عليه بالعربية الاشارة زحمة شوية بنزداد غضب وتعصب صحيح. زريعة في الصيام صحيح. وزريعة في ااا نجيبها ااا. أبل جبها بريء جدا من هذه الأقوال. أنا أنا أنا أنا. سياح بريق العكس. العكس. العكس طبعا. مح... إزاي لأن... بقى المجتمع يعدل هذا السلوك؟ مش عارفة وبيجيبها ليه في رمضان حيا هو رمضان بريء فعلا البراءة. لا جيبك. الزئب الزئب من نعرف. عشان تقولنا نعرف إزاي. طيب حاضر. <تصفيق> حاضر. خلينا نقول إن إحنا يعني ليه من نقول شئ ندي فرصة إني أنا أهده. لما ما الأشيء دي دي في حديثها عبادة انك تمسك نفسك عند الغضب انك لو في حاجات تعصبك لا أنا صايم مش هينفع أقول لا مش هينفع تعصب لا مش هينفع أشتم لا مش هينفع أسوق بسرعة لا مش هينفع أتدي على حريض غيري لا مش هينفع أبصر بصر مش هي <تصفيق> لازم أغض بصري لا مش هينفع أنا صايم يبقى عندي ضمير يبقى عن <تصفيق> <تصفيق> هذي ما ما العقيدة دي لا مش هقولها أقولها والله ما إني صايم وتلاقي الواحد بيقولها كانه بي بي بي بيش مثلا اه يعني اللي هو في ايه لا, لا. ما هو ده انا عايز أنا صايم اه احترم كل ما تحمل كلمه من معنى صايم لساني صايم عن الغلط مش بس عينك اللي صايمة هو ان هو مش هو مش صم اكله وشربه بس مم. لا ده ترقيه من جميع الذروب انك بتنا... بتقعد تمسك نفسك وتقعد تجاوره ما يجي مش كل دي ابدا ولا ايه صحيح وان انا ما حد يعصبني وامسك نفسي ده مش كده عبادة وانا لما حد يجي يجي عليا بالعربيه وانا معدي وانا ماشيه ويضايقني واني انا امسك نفسي من غضبه وما ضايقوش وما اشتمش وبخرجش وما بالالفاظ بذيئه هو ده مش مش عباده لا ده قمه العباده انك تبقى يعني قوي قوي البنيان وقوي الفكر وقوي و قوي المنظور كمان انك تبقى فهم مم. كويس قوي ان رمضان مش صوم بس مش مش صوم, صوم مع ده بس مم. لا انت بتصوم على كل ما هو مؤذي مم. كل سواء هذا الإزاء نفسي بدني انت اطمرنا على الكلام ده ازي هو المفروض ان احنا احنا بنهيئ نفسنا من قبل رمضان ان ده هيحصل مم. فرمضان شهر العبادة هو شهر ده في السنة مم. ابقى طول الوقت حريص اني انا إيه ما فيش غيره أبهداف دفع عقدي أنا في في ضميري أنا إني أنا أبدأ يعني أذهب إني أنا خلاص هبدأ أجي بالمسحوق بتاعي أعمل عادتي أعمل مكان صلواتي أزين بزين وب... وبعمل البيت كله زينة وفاونيس و... وحاجات حلوة <تصفيق> أعمل ركن كمان للصلاة لي ولأولادي أقيم بأولادي لو أنا هصل اليوم مثلا المغرب مشان ننزل المسجد بيقف في حاجات كده فهمني كويس قوي لا هاي محلة في رمضان لا ما يصحش رمضان شهر حتى الجن بيخاف يطلع فيه ف الشياطين الشياطين كلها طبعا آه. فخلينا برضو فهمين كويس قوي اللي خلى الشياطين احنا بقى لا ما غلط مش كلهم شياطين هو ده بقى اللي فاحنا البشر يعني بني البشر اللي هو المفروض الشهر ده نحن على فكره آه. إحنا الكاسبين منه م. مش مش حد تاني آه. وربنا مش محتاجنا في حاجة ان احنا نصوم له يعني م. إحنا اللي محتاجين العباده دي واحنا اللي محتاجين احنا نصوم يعني بص ربنا حتى لما قال كل عمل ابن أذى منه إلا الصيام فهو لي <تصفيق> <تصفيق> ليه؟ عشان كده تحسنه كما يجب أن يكون <تصفيق> <تصفيق> تصوم صح تصوم عن كل غلط تصوم عن كل أذى تصوم عن كل يعني مشكلة تقدر تعملها أولا وديجا أروحك لن تعملها من عصب مع المدام في البيت من عوض نغلط في بعض منا... لا نتعلم وإننا الاحترام كمان فخلي let me طول الوقت ولادك شايفينك time of your child, you can see بتبقى سلوكياتك doing, how you're خلي how you're doing, how you're doing, how you're doing. So let me tell you, you're not going كملين مع مستمعينا وانا في انتظارك على موجات صوت العرب من القاهره 106.3 اف ام وقلنا تعديل السلوك وقلنا ازاي نكون قدوة لولادنا في البيت ضبط النفس مهم جدا اه ما هي ضبط النفس دي ضبط النفس شيء من م. من من من شيء من الكبار م. من شيء من العظماء لازم نضبط نفسنا في كل حاجه عارفتي. مش لازم وانا كمان غضبان يعني ضبط النفس يكون حق الاتزان كويس م. زي ما قلت كل شيء اذا لحد بيتقلب ضده لي يعني بلاش لا العصبية زيادة وين أكل زيادة أي حاجة زيادة وحشة أي حاجة كتير م منش لزوم أي حاجة أوفر يعني مش بتدي يعني أنا ما أشوف إن السفرة كتيرة دي نوع من نوع عن جهية مثل المنظرة آه يعني ما أنا بقول لك هو سباق رمضاني آآ آآ متعلق بصاحب الجائزة الكبرى في المائدة الأفضل يعني مش, مش ف... التقرب تقرب وتجمع العائلة وقعد كل الحاجات دي موجودة بس الهدف منها ان تبقى مائدة البيت الفلاني كانت أحسن من مائدة البيت, البيت الفلاني طيب خير ان الظروف دلوقتي مش هتسمح بداوقة معتاقش هيبقى كتير يعني بقولك الناس تعمل يعمل يعمل بتوفر فلوس ال لعزومه دي ما هو اللي عايز البيت محرم على الجامع ساعه بيقولوا كده بالبلدي يعني في اولويات يا في اولويات دي كلها تمليات الحوار مش بعرفنا في ناس وقت مش بنقول ان احنا هيلغي العزومات اطلاقا اطلاقا احنا لسه بنقول الالفه الرحم ده هياثر علينا الصراحه لا لا صله الرحم هو هي الفكره في ان الوشوش تتلاقى الفكره علاقه الوجه بالوجه فكره انك تروح وتقعد ونقعد مع بعضك قولي بقى الناس اللي جايين كده او اللي قولنا عاملين بتاع ل... لا ما احنا مش هنعمل بتاع ايكلام برضو احنا نعمل حاجات ده. معقولة وحلوة وحلوة وجميلة و لما يتعامل بحب هيبقى طعمها احلى واجمل مم. لما يتعامل بحب يعني انا بقولك بحبك بوترقتي و بعمل الاكل حبكة بعمله بحب في الطعم على فكرة. مم. يعني حقيقي والله أوه. لما أبقى عامله أكبر ممكن تعمل حاجات غاليه جدا وتبقى حاجات جاية بس مهاش صعب مم. مش مهامولة بحب ممكن حاجات جاية دليفر كمان او حاجات من برد لكن هي الفكرة ان أنا أعود وأتعب لك وأعمل لك وأشق في المطبخ على وحتى لو, لو الجو دلوقتي الجو كويس مش هنحس بالحر لكن أوه. قبل كده الكميات سيزاً. الكثير طبعاً ما لاش إيه نزمن لأن بتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا جدا بتخلينا ببب على أداء أضرارنا كما يجب أن يكون وتعوقنا عن إن إحنا نبقى طبيعيين ما يبتقصر عليهم اليوم اللي بعده واليوم اللي بعده واليوم اللي بعده فهذي بتبقى مشكلة كبيرة جدا جدا فكنا إن نحنا ما فاهمين قوي أوين ده أضراره إيه <تصفيق> وفكرة ان احنا برضو بنجيب اكل كتير قوي مبدأ مش بحاجة ما هو داي يعني ما بيه اولا مح... بيه حينيس دايق عشان تايا. محدش محتاجة. يقولك عايز تاني وما يلاقيش لا يلا يعني اه غري لي تاني وما فيش لا ما هو احنا اعمل الكلام المعقولة يعني بس مش انا اصدى اقول فكرة الاصناف الكتير قوي تتوها تامن اه الاصناف اه تتوها تجدع وتبتكر في مم. في. يعني ايه اللي جاب الرؤية مع المشامل مع المحشي ده يبوز لك معدتك في صفرة واحدة ده يبوز معدتك مفسدًا نحن ده أخد حاجة واحدة بس من كل ده مم. هو مفروض خضار ماتلاً ما شايفين الحاجات دي كلها قد كلها, كلها على فكرة هو ده مش صح آه. أنت بتقعد تحشي معدتك تحشيها وتأذيعها وبتقبطك توجعك في الآخر مم. وبتقعد عندك مشاكل قولون وقرق وعدم نوم وموجوع ومش قادر تمشي وتخمة تم ليه كل ده يا جماعة؟ ليه ده هو رمضان عمال مكان كده؟ زي ما رمضان شهر الخير والبركة وال... ونحن نجود بالله عندنا ونحن نقعد مم. مع بعض نلتقي سطة الارحم ترجع مم. تاني ن... هي الفكرة نحن نقعد مع بعض نرجع تاني على صفرة واحدة مم. هو ده أبه أمه أولاد أسرة سليمة آه. سعيدة لي... ليه طيب في سؤال دائما بيتروح نفسه وده احنا نلف اول الحلقة بس مركزناش عليه ان فعلا فعلا مش مجرد هو رمضان في مصر له طعم تاني طب اي بقى احنا احنا احنا والعالم دي. العالم يشهد بذلك يعني طبعاً. حتى الاشقاء العرب كلهم بيقولك رمضان ومصر لا اه لا يعني غير احنا, احنا غير احنا هو احنا كده هو حاجه هنا بصمتنا كده في كل حاجة هو الشعب المصري كده شعب بملوش حل أوه. من من الكنافه عندنا القطايف احلى احلى اختراع الحاجات دي كلها اه قطايف وكنافه وسحراتي انت بتشوف اي حته في العالم فيها سحراتي لا طيب بتشوفها نص رمضان احنا اول حد اخترعناه اصلنا اخيتهم من هنا بعدها وغيرها وغيرها وغيرها بتشوف عندنا <تصفيق> <بحق> <تصفيق> الروح الحلوه عندنا مم. انك تعد وتنسك في اللي قدامك وتعد تفطره بالعافية وتعد تديله الـ الـ العصير او التمر بالعافية في الشارع يا وهو يا يا يقولك شكرا شكرا جيكا وتتصر عليه مم. هو الحاجات دي حتى زينة رمضان يعني طبعا زينة الله الله زينة و أحلام يعني وكلنا الشوارع كلها تبقى زيانة الشوارع مم. كلها تبقى جميلة والأضواء والنور هو حكاية النور دي؟ فرح وبهل الهدر بتاع الطاقة نحن في عرض كل حاجة معلش هو دي. شهر بنفرح فيه بطريقتنا, بطريقتنا. كل حد فينا بي بي بي بيفرح وبيعبر بطريقته طريقته اللي هي مقبولة اللي م. هي المتاحة والمباحة واللي مش مرفوضة أبدا آه. انت بتفرح وبتفرح غيرك بس مش بتأذي غيرك آه. ففكرة هو في حد بلد في العالم عندها طبق اللي بيفرق العمارة كلها طبق الدوار ده ده, ده أسطوري في, مصر. رمضان رمضان ده هو لا في رمضان هو لا وبالأخاص في رمضان وبن وبنداو طبعا على المسيحيين يعني, على فكرة المسيحيين يعني أغلب الـ الـ الـ الاخوة اللي بيفطروا في الشارع ما سهل. دائما ال ال الكنائس بتعمل لنا رمضان الفطار في رمضان وتعزنا الكنائس دائما ووإفطار ال بيت العائلة اللي دائما السيد رئيسي بيبقى حريص عليه دائما ابدا بنعمله كل سنة في رمضان. الكلام ده ما بحصلش في مصر من حريص معلش مع احترام الكل ال الزعماء العرب يعني. مين بيبقى حريص على لما أولاده في المناسبات سواء الدينية أو المسيحية أو الم... أو الإسلامية غير غرسه الرئيس عبد الفتاح السيسي مم. بيعمل أفضل لكل كل المجتمع صحيح. مسيحي مسلم طفل كبير صغير شاب فتاة امرأة يجمع كل فئة من نموذج لحالة المجتمع المصري وكمية وكمية المجتمع المصري اللي هي المعادله اللي ما اكتشفوهاش دلوقتي احنا سبعة ثلاث سنة حقيقي احنا الحضاره فوق ثلاث سنة ومكملين الجمهوريات جديدة. الجمهوريه الجديده جت اخذت بايدينا وطبقت ده بالفعل لا عارف المعادلات الكيميائية اللي او زي المسألة الرياضية الغير محلولة آه. شعب مصر كده, كده مسألة رياضية غير محلولة وتعرفوا من وسط 100 مليون بني آدم شعب المصري <تصفيق> شعب حتى كريم حتى في حتى عليك بقلبه أي كلام يعني بي بيقول لك يعني بيمسك فيك بي بقلب وحتى العرب بيشهدون لبدأ من اول ما بتشوفه في المطار قد إيه من أول بتاع التاكسي اللي بيستقبلك وترتب معه ويوعي ده أكدًا بتعرفه من سنين صحيح. ولا يصحابي كلهم احنا شعب اه احنا وكريم وصورته في رمضان بقى هي دي يعني يعني أنقى وأنضف وأفضل وأشرف صورة في رمضان شعب المصري كله بعيد عن... يعني احنا مش بس يعني عدل السلوكيات المجتمعية احنا نظر كمان مزوح للحقيقين لكن ايضا عشان نقول ان في بلدنا لأ بلدنا فيها خير وزي ما قسنا النبي صلى الله عليه وسلم الخير في أمتي إلى يوم الدين لازم ما لو ما فيهاش خير كانت خردت من زمان هي عمرانة بأهلها وبشعبها وبرئيسها بإذن رب العالمين وبالرخاء وبالليحنا فيه بدد يقولنا يستمر ونعلم ده لولادنا ولاد ولادنا وأحفادنا والجدة تقعد تحكي لولادها كا وأحفادها كنا نعمل زمان والولاد بدي إني أشتئين عايزين أعرفه لكن الأحياء كانت عاملة زي زمان أوه. زمان كنا يعني فكرة أبسط الأشياء والله اتسعدنا شفت صناديق الكونياخ اللي التايم دي yeah. البسيطة اللي أوه. من غير مش عايز أقول لك يعني حاجات بقى عليها من فوق ومش عارف إيه حاجات جديدة رأيت تظل صناديق الكونياخها والقطائف التايم في البيت ليها طعم دين، وليها روح تانية، وليها مزاج خاص. لا بال... والاسره بتفضل عدم الجماعة مستنية اه. من تخل الفرن عشان تخلص وهي لسه. ما هو علي. البساطة. عليها يعني البساطة في الأشياء. حتى في, في, في الأكل. ما ما أحلاها وما أجملها. مش بال مش بالبهرجة ولا بالتفاخر ولا بالتباهي ولا بالأكل كتير. ما احنا نعمل بناكل كتير بس ما بنكونش مبسوطين ممكن نفهم نعمل أكل رمضان. كتير ونبقى مرضى مش نأكل حتى الاكل كيف نفهم رمضان بزبط آه. بزبط زي ما قلت هو في المقام الاول شهر عبادة بلاش ننسى ان هو شهر عبادة قلنا فرصة نغتنمها فرصة يا جماعة هو شهر واحد بس في السنة اتناشر شهر اعمل اللي انت عايزه العب هو الشهر الوحيد اللي نتعبد فيه صح اللي, اللي نشوف فيه ربنا عايز صح ان احنا نقرأ القرآن صح نتدبره نتعقله نتسابق فيه نقوم الليل احنا ملقومش الليل في الايام العادية آه. فرصة نتمرن على كده صحيح بضبط نبقدر الفطار وناخر الصحور في الصحور بركة نبي قال كده فخلينا نبقى فاهمين كده قوي كويس نحنا لازم نبقى حبثين على وجبة الفطار ووجبة الصحور في, لما. في لما يا رب دايما رمضان يهل علينا وإحنا في أحسن حال كل سنة وإحنا كلنا طيبين في مصر وفي الوطن العربي كل سنة ومصر دايما بخير ورمضان ده نخرج منه إن شاء الله وفي قضايا عالقه محلولة كتير بقى يعني أعتقد ان شاء الله بإذن الله مع دعوات المصريين إن إحنا نصل الى. بر الأمان بخروجنا من شهر رمضان إن شاء الله ونحن مخلصين في الدعاء لهذا البلد إن ربنا يحفظها دائما إن شاء الله يا رب ومصر تفضل التفربات إلى يوم الدين طبعًا. بإذن رب العالمين طبعًا. بشعبها العظيم وبنينا اللي بيميزنا وبحضرتنا وبتمسكنا نحن نريد التماسك صحيح م. أستاذ <مم>. الدكتورة زينب أحمد نجيب أستاذ عامل الاجتماع سعدنا بوجودك معنا النهاردة كل سنة حرارة طيبة طيب. ورمضان كريم ونلتقي إن شاء الله على خير بعد رمضان الله أكرم كل سنة وحدك طيبين والشعب المصري كله بخير وساعدة يا رب اللهم <مم> أمين اتأمان في انتظارك لهذه اليوم مستمعينا الكرام جاءتكم على موجات صوت عرب من القاهرة من يو 6.3 FM <تصفيق> فريق العمل يوجه لكم كل التحية بلمسات في الفنية من أندسة اللواء أحمد رضا مخرج الروائع دائما حاتم العجمي وسعدت بصحباتكم من أعمال ميكروفون مهما بوحدونتم دائما ودامة مصر والوطن العربي في أمان لكل عام وانتم بخير ورمضان كريم